ثلاثة استمع إلى أسماء الحروف ثم أعدها ألف باء تاء ثاء جيم حا خا دل ذل را زي سن شن صب ضاب Ta, Va, Ein, Gin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, He, Vav Ya.